يُرْسِلُ لَهُم فِي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ قَدْ السَّنَا ذِي إِنْ أُفْرِجَ لِي In कौन है وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن